يطيب للأصوات الكوثرية أن تضرب المستمعيها الكرام موعدا آخر مع أنشيد التراث الشريط الثامن بردة المذير في مدح المصطفى عليه الصلاة والسلام للإمام البصيري وأبو عبد الله شرف الدين محمد بن سعيد محمد الدلاسي الصنهاجي الشادلي المصيري ولد في مدينة دلس ولاية أمار داس حاليا غرة شوال سنة ثمان بعد الساعة مئة للهجر ونشأ فيها وترعر ويرجع, ويرجع نسب أبيه إلى قبيلة تعرف باسم حبوب من طلعة بني حمل ولاية نسيلة بالجزائر حفظ القرآن الكريم وبعض المضمونه في بلده ثم انتقل إلى الأزهر الشريف. أي عن شروفه إلى أن تخرج ثم درس في الأصحى الأصحى به ثم توجه إلى التصوف وتتنمد على يد الشيخ أبي العباس المرسي رضي الله عنه ولقد تأثر الإمام المصيري بالشاعر الصوفي المعروف بابن الفارد لا سيما لقصيدته الميمية المشهورة نظم عدة أعصائق في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم منها البردة والهمس الياس توفي رحمه الله بالاسكندرية بمصر, بمصر سنة 94 بعد الساعة المئة للهجر وعلى أصحاب السعداء A bárány, békács, harapó, a szárnyakat szépülve, a szárnyakat szépülve, a szárnyakat szépülve, a szárnyakat szépülve, a szárnyakat على سادات التقى والهدى والمجد والكرمي ولا يصل يسلم دائما ابدا يا حبيبي في عيناك الله شخ القمر عادم، من الصلاة على المختارين بدمي، ومن تذاك لجنرال بذيسامي، لا تجدام على المبطلين بدمي، أحبتي رحم من طايكة إن قلت أكففا متا وما لقابك إن قلت أستفق إليني يحسب أن الحب ملكة مول ما بينما سلم منه ومعد طريبي لولا الهوى لم ترق على طلبي ذكر الخيام وذكر ساكني الخيامي فكيف تنكر حبا بعدما شهدت في عليك عدود الدمع والسقمي واثمت الوحيد الخطي وضنا البالي على حديك والسقمي امصارا طيفا أهواء آراء غني الحب يا ترض اللات بالألم يا دائم في دو الودي ما درس كي لايك ولا وصل كلام تنومي عددك حالي شريب مروستري من النشات ولا ديب صاحتنى نصلي كل استوى سنو إن الحبيب عارف ذلك في عدله الشيب أعلو في رش الحليب توامي إلا مرتي بس اللي بادت جمال من هواء يا زياد ما يرى الجمال حبيب النجومي الا ترى من معاسك اسر شاه وديان ما قطع ما ينقره وشا والنيمي والنفس كافت في انتني وشا على الرضا وإن تحطيم وصلت هواء وحال ان ثوان ليغو من الهوى ما صار لا يصمي او يصمي ورعها وهي الاعمال سائمه غير يا لثة للمرء قاتلتان حيث لا يغي أن السم في الدسم وخشى سائس من جوع ومن شبعي ورف ما أخمصت شر من التخمي واستفرغي الدمعة من عين قديم تنأى من البحار والذبح ميتان خالفين نفس والشيطان وعاصيما وإنهما محباكا مصحفا التيمين ولا تطيع منهما خصفا ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكمين استغفروا الله من قول في لا عمل فقد نسى ابت بي قومي دمرتك الخير لكن ما استمرت لي لاستقن ولا تزغى عن المولى نافلة ولا مصم اصمي ولا قسن تتم الاحياء ظلا ما شد زمين صعب احشائه طوا طالعجاره تلك شحم وترفان الفريق قليل ربينا عجبنا نبينا الأمر النهي فلا أحد رب الرقيق قليل من هو ولا نعم هو الحبيب الذي تجاه شفاعته بكل هار من الأوار محفمين عائلة الله فالمستمسك استمسكون بحر الغير مرفصم فقى النبيين في خلق وفي كل قدر ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم رسول الله ملتمسون فقى من البحر ورحم من الديم وواقفون لدي عندهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكام فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا دارئ النسمي منزغ عن شريك في محاسنه فجوهر حسن فيه غيره قسمي دعم ادعاك هم صار في النبي وحكم بما شئت بدح فيه بي واحتك بيه وانسب إلى ذاتي ما شئت من شرف وانسب قدري ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله لا يس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي قنا يصلي وسلمني بك خير الخلق كل مي لا يصنع وسلم أبدا على حبيب بك خير الخلق كل مي وعلى أصحابي السعداد والثقى والهدى والمجد والكرم لو ناسبات اسمه حلا يدعى تارسان للمي لم يمتح إن بماتي العقول بي أسأل علينا فلم نرتب ولا نعيمي عيى الورى فهم معناه فلا يسن بقرب والبعد فيه غير مونفحمي كالشمس تظهر للعينين من صغيرتان وتكل الطرف من أمني وكيف يملك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسل عنه بالحلم فمبلغ العلم في أنه بشر وأنه حلق الله يكون مني، وكل آية ترصد الكرام بها فإلا ما تصلت من نوره بني لأنه شمس فضلهم كواكبها يظهرنا نوان الناس في الظلمين إذا طلعت في الأفرعان مهدىها العالمين ويحيط سائر الأممين أكرم بقى القنبي ينزاله خلقا من حسن ما استمر في طرف وال في شافين بحر في كرم وال في همامي هو فرض في جلالتي عسكري حين تلقى وفي حشمي ما اللؤلؤ المكنون في صدفين أي منطق منه ومن احتسمي تأل لا عند رؤيتي انما لظت الشمس مين امامي لطيبه يا تشق منه ومن احتسمي قوم صله نقيبهم تباين منه يوم انتفى الرصفين فرسؤل انه فقدوا لرو بحلول البس الوكسرا وهو نور صبيع تشملي اصحابك شر غير نور تيمين مين اسفين علي وانا رسال الطرف مين سدمي والنار خامده الانفاس مين اسفين علي الطرف مين تهتف والأنوار صاطعة والعق يا نار من معنى ومن كلم عم وصم فإعلن البشايد يسمع وبارقة إن لا تشم من بعد ما أخبر الأقوام كاغنهم هم النعوى الجرام يقومين وبعد ما عينوا في الأفهمين شوب منقضتين وفق ما في الأرض من حتى غدا عن طريق الوحيمون هزموا من الشياطين يقفوا إثرمون هزمين كأنهم هربا أبطالوا سامر راح طاير مني نبدا نبغي بعدا تسبحند بالظله نبل مساب بحن احشائي مولتقمي جات نداء على سطح بلا قدمي قال صطرت سطر با كتبت قروها من ذاتها Bettal gamámti a lásar száira, tűi harra, tűi szilájir hamib,ula yassam, és على الباب على الباب، في <تصفيق> الغار، útban, útban, ان اذا لمت العينان لام وذاك حيل ابرو فليس ينكر في حاله محتلمي تدارته اللهم لا وحين ندمك تسد ولا نبي على تقريبا مرر في خطير